السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمد و الحمد لله ولذاته. وصلي و على سيدنا رسول الله صلاة و سلام نذل يطال ذاده الكريم. وبارك الله أشعل أي فقها نافذ لنا. وأي علم لا ما ينفعنا. و أي نفعنا ما نمله. الله نجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تغزنا يوم العقد عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمائنا خواتمها ولا تحرمنا منهم وضع إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك رسالا ذاكرا وقلبا شاكرا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 أمين أمين وصل على أقاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام أما بعد فنحن من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير صورة النبا وما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأي وعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين علم القرآن والعمل بالقرآن إنهم سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في محاضرة السابقة كنا قد وصلنا إلى حديث هذه الصورة الكريمة عن جزاء أهل الكفر والعصيان أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار وأهلها وبيّننا ما أعبده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء نسأل الله لنا ولكم السلام ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن فضاعة العذاب الواقع عليهم إنما كان مفاقا لأعمالهم أي على قدر أعمالهم والتي لقصها الله سبحانه وتعالى في أمره الأمر الأول إنهم كانوا لا يرضون حسابا والأمر الثاني وكذبوا بآياتنا كذبا في المحاضرة السابقة قلت لحضراتكم معنا إنهم كانوا لا يرضون حسابا إن كانوا يكذبون بالبعث والنشور وهذا الأمر ليس أمرا سهلا كما يعتقد بعض الموظرين لأول وهلة وإنما التكذيب بيوم البعث يعني أن المكذب قد جمع فيه الشر كله إذ أنه لا راضي عن الشر إلا إذا علم المرض أن هناك يوما سيبعث فيه ويحاسب على أعماله فإذا أيقر الإنسان أنه لا بعث ولا حساب فهو يفعل ما يحل له كما كان يفعل أهل الشرك من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس والاعتداء على الأموال والأعراض وما إلى هذا فليست القضية كما قلت في هذه المحاضرة السابقة لا يردون حساب يعني ينظر لا بعض الناس قلت حاجة يعني ده ذنب واحد لا هذه تجمع الظنوبة كلها كما بينا في نهاية المحاضرة الشابقة وأما الأمر الثاني الذي استحق عليه هؤلاء أن يعذبوا في نار جهنم وكذبوا بآياتنا كذبا طبعا قيل نهاية المحاضرة الشابقة وكذبوا بآياتنا أي الآيات التي كذب بها هؤلاء الله كما ورد في الآية يفيد العموم، وهذا يعني أنهم كذبوا بكل آية والآيات كما قال أهل العلم هي الدلائل والبراهين والعلامات فهؤلاء كذبوا بكل دليل وبكل برهان وبكل علامة تدل على ماذا قالوا الآيات الدالة على البع رقم واحد إذا تكذيبهم يوم البعث كان على سبيل العناد لأن الدليل قام عليه والأدلة على البعث والرسول كثيرة منها ما يسوقه العقل ومنها ما يسوقه الواقع وهؤلاء لا اقتنعوا بعقل ولا اقتنعوا بواقع وكذبوا بها فاستدلال على البعث من الواقع الواقع بيقول أن الذي صنع صنعة إذا هدمها لم يجي واحد يأمر صنع طرابيز زي دي ويفكها فإعادة تركيبها أسهل من بداياتها أليس كذلك؟ اللي بيعمل اللي اللي قاعد يخترع تلفزيون أو الموضة مثلاً إيه اللي حصل إيه اللي حصل فعل وقعد يفكر ويرسم ويعمل شغلات طويلة عرضة يمكن واحد يعرض اخترع التليفزيون يعرض عشر سنين عشر إذا بيدخلع الطيار سنين على شأن اختراعا اختراعه فإلى ما عده وعارف بقى خلاص من لما يجي يفكه ويرجع يركبه بصعب يبقى الصعوبة كانت في أول يه في أول مرة في أول مرة فعنده مواقف الواقع أن الله خلقهم وهم يكرون بها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ماذا ما هو الذي خلق وهذا أمر واقع خلق وخلق هذا أمر واقع إذا إذا أراد أن يعيد مرة أخرى صعبة ربنا حسماها وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه وهو أهوان عليه دواقع الخلق دواقع قد عميت أبصالهم عن هذا الواقع طيب في عقل بيقول يف أني دامت هناك صنعة ده تبتيب عقلي لأي إنسان لديه عقل سليم في صنعة لا بد لها من إيه؟ من صانع دي زي واحد زائد واحد يساوي اثنين بالمسلمات العهد طيب إذا كانت صن صانع, صانع الصانع ده بالتأكيد له يعني ما يرضيه وله ما يغضبه مش كده له ما يرضي وله ما يغضبه ده ترتيب عقلي والله هتعرف ازاي ما يرضيه وما يغضبه تعرفها ازاي دي لابد أن يرسل إليك رسولك جميل أول الرسول يقول لك إيه اللي يرضيه وإيه اللي يغضبه أنت مخيره فقد تفعل ما يرضيه وقد تفعل ما يغضبه فهل يتشاوى من أرضى الله مع من أقضبك أنا كل ده ماشي بإيه شو أنا أقول لك إيه والله بعقلي بعقل فهل يتشاوى من فعل ما يرضي الله مع من فعل ما يغضب الله العقل بيقول لا واللي فعل ما يرضي لابد وأن يكافئ واللي فعل ما يغضبه لابد وأن يحاسبه إيش كل بالعقل لكي يتحقق لو كان الموت يتساو فيه كل وليس بعده بعث والصور إب اللي فعل ما يرضي كيف سيكافئ واللي فعل ما يغضب كيف سيحاسب إذا لابد أن يكون هناك ها بعث ونشور وحساب دي مسار عقليه بسيطة جدا تكلم فيها القرآن وتكلم فيها إيه؟ السنة القرآن خاصة فحذبتم أنما خلقناكم إيه؟ عادة إذا كلها وحي حاصل فيها على كلا وأنكم إلينا لا تبعون إذن قضايا عقليه مسلمية هؤلاء يتذبوا بهذه الآيات لا صنعوا لبعض ولا بواقع لم يقلعوا بهذا ولا بلق ولا بلق يبقى إذن كذبوا بآياتنا يبقى كذبوا بالآيات الدل على البعض أدي واحد مين؟ وكذبوا بالآيات الدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم جاء لهم بآيات مضئية بآيات مضئية رأبها رأي العيد يعني قالوا له انت رسولي آه وأبشاف الأمر ده اعمله لنا اثنين خلاص اعمله لنا اثنين واحنا نقتانه خلاص بسيط فانشق القمر والله حتى كان كله شق أبعد الآخر وكان الجبل بينهم خلاص كده طربت الساعة وطربت الساعة ونشق ليه القمر وذلك وإن يروي ايه؟ آياتاً حصل لحصل؟ يعرضه خلاص بعد ما شفوا بحدهم اللي طلبينها بعد ما شفوا بهم اللي طلبينها اه يا ربا آه. خلاص قالوا ساح وساح شو ما قلنا بيه؟ ساح وساح وكم من آيات جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها رضعها تحت بنده ايه؟ ساح وسح خلاص إبقى كذبوا بالآيات الدلة على صدق وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا بالآيات الدلة على التوحيد يعني عمضوا أصناما من دون الله سجدوا لها وتلمسوا عندها النقع الضار هذا حصل خلاص وطلبوا منها العون والغارس والتوجيه وأنكروا آيات التوحيد اللي تملأ الكون تملأ الكون إذا قلت كل صنع في الوجود بتقول لا إله إلا الله كل صنع كل صنع حتى بالعقل البسيط يا أخي دي ما تصلح حتى لها يعني أنت تصنعها بيديك فكيف خلقتك أنت تصنعها بيديك يعني مين اللي عمل ده يقول لك أنا خلاص طيب يعني اذا كنت انت اللي عملته ويبقى كيف خلقرتك طيب قبل ما تقلل وده اللي قلل سبني ابراهيم ما تبحتونك ما تبحتونك يعني اللي انت بتحضيره ايه لك ايه اللي تسجر له بعد كده بالله عليك فيه ظهرة عقل فيه ظهرة عقل ظهرة فكل ايات تذل على توحيد الله سبحانه وتعالى اللي بتملأ هذا الكرد أنكاروها وتحادوها، أنكاروها وتحادوها. إذا أنكرت آيات الدل على الباط وكذبوه، وأنكرت آيات الدل على صدق الله الآيات الدل على التوحيد وكذبوها، وكذبوه، الآيات المنقوصة اللي هي إذا القرآن الكريم. القرآن الكريم فارق يقولون له هو شيع وفجأة يوم خارج عن قاع الشيع فارق يقول أخطير الأولين بالحكايات اللي كان بيقولها عن عن حادثة عن زمان التاء والجماعة القصاصين دول وهو أعباء يستمع لهم بعند لم يذهب لدي لديهم أنه جلس إلى واحد من من هؤلاء والقرآن لا يحمل أخطيب وإنما يحمل الحقائق وهم سألوا عنها أهل الكتاب سألوا عنها أهل الكتاب سبحان الله طارق زي ما قل يقولوا على القرآن بأكهانة وإن الجن هو اللي بالدول وما إلى هذا ومع إقرارهم لهذا القرآن بإنهم زي ما قال أحدهم إن له لحلاو إن عليه طلا وإن علىه لمستبر وإن أسفله لبغضق وإنه يعلو ولا يعل عليه وأنه ليس من كلام البشر مع أنهم شاهدوا له بهذا إلا أنهم أيضا كذبوا ذلك بسم كفر كفر جحود جاهد الذي لا يريد أن ينفتح عقله جاهد خلاص فالجاهل لا يمكن أن تصل معه إلى فكذبوا القرآن الكريم معانا القرآن الكريم في كل يوم كان يتحدى كان يتحدى فقل يا إني نقول لهم يا رب مش ده كلام بشر وده مقلفوا من عنده وانتوا بقى يعني أساتذة العربية اجتامعوا والناس اللي عندوك على اتصال بالجل القهان وما إلى هذا يستعينوا كمان بالجل وعضوا وجيبوا زي قل يا إني تمعت الإنس والجل على ان بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهر بيأيض بعض ويتقوى بعض ويعوضه مع بعض الانش والجلس وبعدين ينزل التحدي لا ده مش زيه على ان يأتوا مثل هذا القرآن لا مش زيه لا هاتوا عشر سوى المفتريات ها طيب بعدين التحديع لأوت فأتوا بصورة من ايه؟ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله بقلتم صديقين عايزين صورة واحدة واسم أقل بسم الله يا عبد. أقل بصورة وذلك أنا قلت لكم جمال حتى اللي حاولوا يعملوا ده كانوا أضحوكة للناس لو تتكروا هذا الكلام حاولوا يعملوا ده كانوا أضحوكة للناس وذلك قلت لك الطبري في تاريخه وهو عن مسيلم الكذاب عقد بابا لهذا له قرآن مسيلم ده قرآن مسيلم علشان يسوق للناس إلى الجرس يقول لك هادي قرآن جبرت بنا وان اللي حاوله شو باللي حاول له إيه, إيه, إيه, إيه اللي عطه مسيلم الكذاب ده مسيلم الكذاب ما كان يمكن نبوة له صلى الله عليه وسلم كتير. ولكن يدعي الشراكة إنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوه إن الواحد زي ما بيأتي محمد بيأتيه وزي ما محمد رسوله هو رسوله خلاص ولذلك كان يقعب بقى يسأل كل شوي ها ماذا نزل عليه ونزل عليه كذا قل يدل على زي خلاص نزل علي زي طيب يا عم هاب اللي زيه ده خلاص فهي يجي بس بقى تقول يدعي شوص بقى النازعات يقول لك طيب ما نجلي زي أك طيب سمع يقول لك كده والبازرات بازر اللي جيرموا البذر في الأرض يعني فالزارعات زارح، فالحاصدات حظة فالطاحنات طحلة فالعاجنات عجنة فالخابجات خبزة فالآكلات آكلة يا سلام يا ايش اني بتقع تقر يا مطعم. شو انت ابتدت عجي ازاي الكلام هاي كلامها، كلامها كلام هالك كلام هو طيب تلزي عليه الصلاة سلط الكوفر يقول لك واذا طيب سمع يقول لك إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْوَحْوَاحِ فَصَلِّ ربك وارتاح إِنَّ شَانِئَكَ هو الخروف النَّطَّاعِ يا سلام كلام بلوزي الخروف نطع تطحق إيه إيه ده ولذلك أدى شوف كلام لا يستقيم حتى عند العوام فما بالك عند العوام عند العرب ولذلك لما دخل عليه عمر بن العاصر وكان لم يسلم بعد مع عم تأخر وكان لم يسلم بعد فلما دخل عليه عمر قال يا عمر أنزل على صاحبك شيء قال نعم سورة شم سورة العصر قال أعلم وقد نزل علي مثلها أسمعك قال يا عمر اسمع أسمع آتي عندك قال نزل عليه يا دبر يا دابر دبر أحيان عمل زي العصفور خلاص ولكن كبير الراقب والرأس فقال يا دبر يا دابر ما أنت إلا أذناني ورأس وباقيك حفر نقر فعمر قاله هذا الذي نزل عليه قال نعم حفى عمر ولسه كافر فضحك عمر فقال ما يضحكك قال يا مسيما واللات والعزة إني أعلم أنك تعلم أنني أعلم أنك كاذب نصاب هنبي أعلى بعض يعني أعلم أنه هنبي أعلى بعض فأنا عارف أنك كذاب كما كوز لا فإنه عقل سليم عقل سليم فالقرآن تحكى وعجبه وهم شهدوا القراء أنه ليس من كلام البصر وبعثوا لهم عن أي مسمى المهم لا يؤمنون به لا يؤمنون به فكذبوا بهذه الآيات المنطوقة إبقى كذبوا بآياتنا كل ينوع الآيات سواء كانت آيات مسموعة سواء كانت آيات مضئية سواء كانت آيات منطوقة سواء كانت هذه الآيات تتعلق بالبعث أه تعلق بصحتي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة دعوته أه أتعلق بالتوحيد أو الآيات المنطوقة وهي القرآن الكريم كذبوا بكل هذا ومش أي تكذيب ده كان تكذيبا مبالغا فيه درجة أنهم نكلوا بالمصدقين ولذلك شو بقراء الكريم يقول وكذبوا بآياتنا كذابة يعني أيما تكذيب وفي واحد يكذبك فيما تقول ولكن لا يبالغ في هذا التجذيب يعني ايه لا يبالغ فيه خلاص يا داعك وشألك فاذا بالغ في تجذيبه نتكله بمن يصدق شوف يبتدي ينكل بقى بأن يصدق قال انت مكذبهانا رأيك دي قضيتك انتحرض انتحرض جامت الحاجث مع البهارين طوال عامل الدولة اللي كانوا في البلد دول. مش من نقاب المكنفلين بيه مش من الإسلام فرض طبعا بأنه أنا أقول من الإسلام أو فرضه مش فرض بقضية تانية لك بتكلم في خضية هو من إيه هو إيه من الإسلام باتكرر تانية فرضه اللي مش فرض بقضية تانية خلاص فطلعت فايفة من العمم اللي كانت على ريمم أيام حكم الطاغير علشان يرضوك وقال لك لا ده النقاب مش من الإسلام خالص مش من الإسلام خالص مش حاجة اسمها بالإسلام نقاب ومسكوها بقى كلاب أمن الدول وظهرت مغيرة تجذيب النقاب ومتقض معاه يقول لك اه ايه رائع في النقاب هو مكاذب خلاص انا يا شايف انهم من الإسلام شايف انهم حاجة حيل جدا خلاص بختلف معاك في الرائعة و... زي ما انت شايف ان العري تقدموا حضارة ده موضوعه. وانا في جبسة مع احدين كيف تقولوا كيف تشايش انتوا شايفين ان البضلون والعري ده تقدموا حضارة ايه بشأنكم انا اشبالله من اسلام تمكن عليه ليه اقول لك شيخ لازر قال مش بالاسلام يا عم هو اعج عليا هو اعج عليا قلت له وانت جايب لبان بتقول له شيخ لازر قال كيف اسمع الكلام هو اللي جاء في جهاز مجد يتقول له كلا ويقول له اسمع كلام إيش كان هو الشيخ لاظهر طلع عبدالله بات ايه المشكلة يا ببتره زي زي ايه يعني الشيخ لاظهر بيقول لي هو يقول هاتوا بقى ينظرني هو مش يقول من الإسلام قال له. خلاص هاتوا نظرني قال لا بس نجيبه زاد إذا عاد لكن يمشي يعني بعد العقل كده انتم مش عندكم قاعدة في الدين بتقول المبسدة والمنفعة ولقيته فقيه كده يعني يا أخي بلد وخد بقى عدد زي كذب بالأرض اه عم في مفاسد وفيه في منافع وضرر المفسده مقدم على جانب المنفعه طلب ان يطبق ترتب عليه مفاسد اللي يقاضى اللي ترتب عليه مفاسد ومش العري يعني قال النقاص طيب يا عم قال دلوقتي الحراميه بالبتر القاط والذناب يلبسوا قاط طب ما انتش قرايه اللي هي مولانه طب اقص طيب رأس. خلاص ما خلاص الخبر اللي طلع للتونيس وهو ده باستقابه سرع الناس ومسكناه ما بسمعتش اللي اللي دخل واحدة كان بتيجي المراكب وممتقبة في الاخر تباشى وانا انا واحد يبقى في مفاسة انا فيه يبقى في لوه البور وده مفيه المفاسة دي جميل اه والله حج حجة عقلية جميلة طبعا المسألة كده هللاقوا طيب خلاص كل نوم حب حضرتك عن صفح عزي صفح عزي صفح عزي صفح عند حضرتك جنوان يوم الشاب بتاعن بارح صفت الحواد هالي صفت الحواد هالي صفت الحواد التدول ماش فيها والله هلا لو في عند عدفة تال القاو قد لنا يا ابن من الأرسيل جنوان الأخبار بتاعن بارح جاء الأخبار بتاعن بارح فتحصلوا صفحة الحواد والله مصورين فيها كده ثلاثة بأقبض عليهم نقيب واتنين أماناء شرف ودول بقى في الأصل نقيب ولا أماناء شرف دول ثلاث مصابين واحد لبس نقيب واثنين لبسوا ملاء شرطة ودخلوا بيت رجل الثالي على انهم بيفتشوا خلاص ورقوا سيئين للرجل ومشيين قلتلوا بصدار المفسدة مقدم على جنب المنفعة ان قبض يوساء استخدامه فعزينة الغروب قال لو قلتلوا لبس الشرطة وسيء استخدامه الغروب وعلى فكرة مش كده وبش ده البذلة بيوساء استخدامه والجلبية بيوساء استخدامه فانا شاف ان احنا عريانين عريالين كل يجيبه سأستخدامه وإيه المشكلة كل يجيبه سأستخدامه وإيه المشكلة وإذا ما قلت بقى هدي إنت تبتجيب له حورك عاستخنعه لا في مبلغة بقى في التجريب لأنه ما ده مكذب لقضية وإنت أعليشك أنك تتخنعه ديها حيبارك بهذا التجريب كيف يبارك بهذا التجريب فدام أنت مخالفه أنت مصدق باللي هو مكذب به يبتدي الناس يتكلبه قال لي بص يا مولانا والله لا لأنس الكلمات قال لي بص إحنا بقلنا 30 سنة معزرة في التعبير يعني بنشم خارط وإنت جاء عايشة شاملنا كلوليا يعني مش عايزين نشمها من النهاردة لتطلع منابل ولا تندي دروس خلاص تقول له إيه الأمار ده تقول له تقول له إيه قديس مهل في الإيبة في التجهيد إنه يرفض حجتك هذه واحدة اثنين يبدأ يناكل ها؟ يناكل بيك وده اللي عملوا هؤلاء الأخبياء ان كل من صدق ديالي الآيات نتكله به وطلعوا قرمان ان محدش يسمع كمال القرآن ك... كآيات من آيات الله مقنعة ومؤسرة في القلب لا تسمعوا لهذا القرآن إيه؟ والغوا فيه والغوا فيه ليش معها بقى المبالغة في ايه المبالغة في التبذيب هشوف يا ليه كذبه وسببه اللي عايز يصدق وصدقه وحوظ لا هو مكذب ويريد ان يحمل الناس على ها التبذيب عشان كده جاتوا وكذبوا باياتنا ايه كذاب كذاب وفاكرين بقى من مشاكل الدنيا بتاعتهم زا مصبالة من اللي كانوا عايزوا كانوا فاكرين الدنيا بتاعتهم او والله اللي العملية كده مفتوحة وكل شيء أحصل ناهو كتاب يكذب يتهكم يظلم يل عادبه يبالغ التجديد كل ده يسخر من حد وكل شيء شوف قال قاله كل شيء دي بقى يشمل الخير والشر والصغيرة والكبيرة ما مش حاد يسمى الخير والشار والصغيرة والكبيرة, والكبيرة الصغائر وكبال وجه اهل العلم يعني بعض السلف قالوا كل ما يقول عن مهما صغر مصطور عليه اهلا تقرأ قول الله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصها ورجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد صغير كبير درجة أن بعض العلم قد حتى ما يفضل من الإنسان وليس بحاف حتى الصفير فقال هذه العبارة قال حتى الصفير اللي بتتبه متسجل عليه صفير كيف وعلى الله التفسير إيه أنت بقى صفرت ليه بقى صفر لوحدة ببصله ده مصيبة تاني كل واحد وظروفه مش كده وفي سفر بيصفر صعبه في كل واحد بيش حاجة بتروح يعني ما أريد أن أقول له في فيش بروح صغير وكبير صغير وكبير وكل شيء ايه احصره ايه كتابه خلقت مع المسلم فيه كشف حساب بق للخير وللصاب مع الكافر بيتسجله خير عمل شر عمل خير عمل وش الله أن يشغله قال فمن يعمل بقلة غضب خير يا ومن يعمل بقلة غضب شر يا خير وشر ولكن كما قلت لكم من ذي قبل لا يكافأ على خيره لا يكافأ على خير وذالك أنا دائما أقول وما جئت بقول والله يعني أنا بعض متابع البرامج تداري آلوي يداري في الإعلام بعض إخواننا المشايخ للأسف الشديد بيتخض من بعض الأسئلة ويهرب للإجابة يا يقول إجابة موافقة لهوى المحجد قل لك قل له يا تتا إيه أنتو ناويين لما تحكموا بالسلام حتى تبعوا ولا يقول له يبتني خاف ها طب بره الحدود لا ما مش كل حاجه عندنا الحدود يا عم ما احط اللي مش عاجبه يتغيروا في الحيط مش عارف الناس دي بتخاف يبتدي بتبتدي تترعش بتبتدي تريع ها معنى كده بقى نش مش هتخ... هتحكموا في في, في زي وما ومفيش واحده تخرج من بيتها عريانه لو ما كان ابوها عارف ربيها نربيها بالإسلام ايه المشكله يعني ببتدي يتهز خلاص مساله التحدب يعني كانوا بابين برنامج مصطفى في صلاح اسماعيل جبلة مثل الحديدي والله أنا حزين واسف لما سمعت منه حزين والله واسف لما سمعت منه ام بيقول طيب يعني هتعمل في السياح السياحه تتخض بتخليك في موقف صريح وانت قاعد عشان تقابل الناس عشان توصل لكرسي ما شاء الله معننا صماله شوف كلمه حق خليت بوست موضوع طيب شايف ان ايه وقع الضغط على السياحه ها دلوقتي بقى هتلغوا بقى السياحة ولا لا تعملوا ايه يا لا, لا لا بالعكس ده انا راحت واحد يعني خطط للسياحة وقلت ان احنا بنقعد نعد الاماكن وننطق عليها وبعدين البلاد اللي بتبعت سياح بتروح اخر الباب فرنسا تقول مش هبعت سياح من عندي وطلبوا مشاوير السياحه يبقى الفلوس اللي صرفناها دي ضاعت على الارض لا ده انا هجيب شريك فرنسي وشريك طوالي وشريك ايه ايه ايه ايه يا عم الخيبة اللي انت بتقولها دي ايه ده الشيخ ده هيعمل ايه بقى يجيب لي الاعصاب والخمر والبيت ما يوقف يعملوا ايه طب انا كالي بموت الصراحة ايه يا غير السياحه لا والله انا مشغل سياح بس اللي عايز يجي بلدي يحترم ديني واخلاقي إن جيه كده على إينا وعلى راسي وإن ما داش ما شرطنيش فيه مسائح ما بنأخشها إيه إلا بتلتزم بقزول المعطة بلاد أوروبا تلتزم بقوانين بلاد أوروبا اللي هي عندي هي عندي متلتزم بقوانين يا إما إن شاء الله ما عنه ده أنا خاف أقولي الكلام ده ليه؟ أنا خاف أقوله ليه؟ ففي ناس بخاف من ده في ناس بخاف من ده فنفس الخبير يقول لي طيب انتو من يعمل متقلد رجل خيرا يرى من يعمل متقلد رجل شراء يرى اه والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه اه طب ما في اهل كفر كانوا عاملين خير بيغادروا خير صح احسن ويا المسكين مش في كافر بيعمل كده الله قادة يعمل مش في كافر بيعمل كده يعني انت واحد يعمل في شرعة واحد ما يصلي راح واخده من يدهم عبدي بلا حسن؟ بلا شايح كافر بيبقى هنا في بلدك صيني ولا شيوعي ولا ولا يشوف واحد يقول له لله بروح بالدين ده هيروح؟ ولا مش هيروح واخد بلد شيخ لاثر التعبال اللي اللي, اللي, اللي ماس ده اللي ربنا رايحنا منه ده اخد بلد كان جيه هنا وفض إيطالي وعمل معه لقاء وطالح عليه السؤال ده وانا كنت بقى حاضر كان نفسي باستماع الإجابة اللي قاله حاجة مخزية مؤسف مؤسفة وانشاء ربنا بقى نفس الوفد ده يطلب يوقف معاه ورعت طاعة بقى تتال ده أكبر جليلة هناك زعون في إيطاليا وترجموه بالإيطالية أكبر جليلة هناك زي جريدت في أهرانتون ورح طارح السؤال له عليه قال طيب يعني بتكلم بقى عن شدة وعصبية الم... طوال موضوع عصبية المسلم لنافسه اللي احنا بنعسيب على القساويسة اللي بيبدوا سقوك غفران وهي الجنة ما انتوا قلتوا وان هم قالوا نا ايا ادخلوا الجنة الا من كانوا يخدموا المصارحة طب بقيتوا بطوله مش هاخش الجنة للمسلمين برضي طب ليه مش هاخش الجنة للمسلمين برضي ما في فينا اللي بيعمل خير افطأ بالمسلم ما تدخلوش الجنة ليه ده سؤال فعنخش بطوله مش هاخش كده على طول كده ولا فرعب ولا اقسم لكم كان حاضر الموضوع وزير الداخليه اللي في السجل دلوقتي عبد العال ده وقع على طريزه الجامد كده كل نفس قوم بقسم بالله يا وحاضر اللي قاله هخش الجلسه وانت مش هخش هخش مش هخش انا والله طب فين بقى عداليتكم بقى فين انا ما أنا بعمل خير اهو فين ما يعمل متطلب بادن خيرا يا فين بقى فين بقى كده قلت لكم زمان قلتله كدا. قلتله انت قلت له طيب شارك كده قلت له تعرف ليه وتقتنع بعجبتي قلت له ايه مش دي شهرت كده شهرت وجود من تالي وطلقت من المترجم اللي يقولوا يتنقل بالحرف واللي يقولوا جي بالحرف قلت في صاحب مزرعة دي لك لو رحت واخذنا للمزرعة دي قلت لي قش المزرعة دي استمتع بماءها وهواها. وأكلك وشربك ولبسك كله عندي خلاص وأطلب منك حالة واحدة ده هو اللي بيقول لي يعني أنا بقول لي أنت تقول لي كده شايف الألف طوبة دول آه. شايف الأسمنت ده آه. أنا عايزة تبديل الألف طوبة دول حوالي المزرعة ومش هقول لك ده في مقامل أن أنا أتيبتك وشربتك ونتاعش ومزرعت وعملت أكل وتشرف وستمتع بماء وهواء ولبس لا لا لا, لا. ده أنا هديك على كل طوبة عشر دولار اتفقنا اتفق. قل طيب انا هجي لك بعد فترة من الزمن وراح وقلت له وقت وقيت انا قلت لك اول قلت لك بقى انا عايز عشر الله دولار قلت لي ليه قلت لي كل طوبة بعشر دولار ودول ألف انا بديت الألف قلت لي دب تعالى وريني قلت له فلقيتني ألف طوبة تم مزرعك واحد تاني هتدين عشر تلاف جنيه لانسى تعبيره قال له وطمعها وقال لا طول له ما رأتعمل قال لي أحبثك ترجع له ليه قال بقى تغلق الطب ده والأسمنت بتاعي وروح تدين مزرعة تانية وعايزك ما يتبع لك فلوس الونس قلت له هي كده بالظبط ومتلاكش بقى انت ظالمت هل ما انا مظلمتك؟ تقول كذلك ربنا مظلمت انت لما عديت الاعمى وتصبقت على الفقير وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت, وعملت, وعملت, وعملت. عملت المين؟ للاله اللي انت تؤمن بيه مش الله الحق اللي هو ثالث ثلاثة خليه ينفعك ويديك فلوسك خليه اديك اهجرك انضعه الوعد الاعج عايزيبك يوم الايامة وقولك عاملت لغيرك فنتمس الامر الاجر عنده امنه فهاعزيبك وحازمك فده خلق السجل اللي هل لم يعني كده؟ هي كده وذلك ربكولا ازاهم قاعدة وقدمنا الى ما عملوا من عمل لو عنده خير بقى ايه اللي اقفلت فجعلناه ايه اباقى من قوله راح خد الاجر من اللي انت عملتك جاه تقول ليه هو أبدأ قلت كم بيعبدك كم بتعبدنا لها هو أخذ من اللي انت بتعبده لللي انت عملت له اللي انت عملت له فده دي قانون كان خالص فأهل الجوف لم يجي ربنا وكل شيء أحصيناه إيه كتابة لحقيقة ده على الكل على الكل لكن زي ما قلنا في خير في شر في صغار في كبال كل اللي بتحص عليه وعليه خير ينفع خير الكافر بقى ها اللي يحصل هباء المنصور يكشف كفره فليس بعد الكفر ذب يروح يأخذ بقى اذن من الاتول العزه ومنافي خلوه يدوني خيره ليه يدوني يدوله غير كده لا غير كده لا فالله سبحانه وتعالى دي هذه الآية زي ما بنقول بقى وكل شيء نحن حصلناه تحمل في طياتها وعدا وعيدا كل حاجه في ولذلك اللي يعمل خير يبقى فرحان ده واحد ان مفيش حاجه عند الله بتروح واللي بيعمل شر دي بيبقى بالنسبه له ايه ها وعيد انك هتتحاسب عليه مفيش حاجه برضه ان الله بتروح بتروح قلت هان بقى حته بقى ايه فعلي دي ان تكتب اعمالك واعمالك في كتاب في كتاب الله يحتاج إلى كتاب مش كل شيء ربنا بيعلمه مش كده ولا ايه كل شيء ربنا بيعلمه هو محتاج الكتاب فشاء طب ليه يكتب في كتاب فدي ليه يكتب في كتاب خلاص ليه فقالوا فقال ريحان منها ما يعلمه الله ومنها من يعلمه ما يعلمه ليكون كتابك حجة عليك فشوف تقرأه اليوم باته اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين اعرأ سنتوع تقرأ كده وشوف بلويك اللي انت بتفكر ان هي التغيب عن علم الله اعرأ اعرأ اعبا اعرأ على رؤوس الاشهاد ده او الله لا لكم استهد زنت يوم كذا وسرأت يوم كذا وقتبت يوم كذا وعملت, كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا بس لو شاطر قوله يبقى قد حكما من الكتب ان كل واحد يقرأ كتابه عشان يشوف انه لم يضم بعينه وكذا يقرأ خلاص اثنين الكتب دي ايه هتوزن كتاب حسناتك وكتاب سيئاتك حط في الميزان كل شيء عينك كيف حط في الميزان إيه اللي هيرجح فيه إيه اللي هيرجح فيه وذلك سبحان الله يا أخي النبي بعد كل ده بعد كل ده أنت عاقير أرى كتابك وأعملك معصية عشان سعرات نفسك وعاقيت وزن قدامك وحط بذلك حقيقي يوم اليامة كده وما عزل الإنسان برضه ما فيش فايلة فيه فالنبي يضحك فيسألوا له عن سبب الضحكة يقول أعجب من مجادلة الإنسان لربه مجادل وكان الإنسان أكثر شيء إيه مجادلة لأنه بس لسان بس لأنه بس يجادل في كل حالة حتى في الحق إلا خطيرك تابك وتوزن أعمالك لا مش أعجبك كل در أرضك يوم النبي يخبر بقى أن في عيوف بعض بالناس من اليمن يقول يا رب يبقى المجدد ألم تجيرني من الظلم ؟ الظل يقول فيقول الله بل فيقول فلا أرضى شاهدا علي إلا نفسه ما حدش يشهد علي حد جيب بقى محمد وحسنين وسعيد ده كل دولة غظيم يرني أقول له أحياني بداحية أنا بقى لا أشهد على نفسه وهم رسولة يقول كده يا بقى لا على نفسه خلاص فربنا يديهاله يقول له حاضر كفء بنفسك اليوم عليك ايه شهيدا يلا يا عم يلا يا عم وبالذات قال فيختم على فمه ده كلام الله مش كلامه فيختم عليه ايه فمه وتنطق جوارحه يوم تشهد عليه باه شوف بقى اه وقهباء وقديم وارجلهم كلها يرق كل ده يا انت دي تربع وتقول انت عملته عملته وضربته وسرقته وبطشت و ورميت هنا ومش عارف ايه بقى اقول كل ده يا انت ورمنا كاتبون انا مشيت بيه روحت ميرس شري ما وراخ ومش عارف فين ومشيت بيه وره واحده و واحده طب قول روحت بيه مسرح الوقت دي كل ده يا كل ده يا انت بس وبعدك يا الله سبحانه وتعالى يجي عن في حلم يلا يتكلم بقى اول ما هيطف هيخذت بحارب مع جوارك يا رب ده يقول تعفل لكني. فعن كنا كنت ودافع تعفل حالكم الله توردوني إله يا توقف هتوقف ايه هتوقف يا دي محكمة عاب الالهية مش يوقف عصي يقول الانكر كل ده رأيت انكر ايه انكر يا مش في باله مش في باله لآخر انقل يا قاضي زبا انت عاست انقل ده لسه فيه للآخرة فعلا أشد وأخذ لسه قيله بتنجي نفسك من الدنيا انقل زبا انت عاست انقل انقل زبا انت عاست انقل لكن في محكمة قاضي واحد الديارك انسى انسى انسى سبحان الله يبقى وجود الكتاب ده ده فرائس ليه حياتك منها ما نعلم منها ما لا نعلم لكن في النهاية مش علشان ربنا سبحانه وتعالى لا لا لا ما شيء تغيمه عن علم الله لما عشان انت تقرأ وعشان يبقى فيه واز شكرا حيات كتير خلاص كل شيء نحصيناه ايه كتابة اسمع اللي جاي بقى اسمع اللي جاي بدأ من دي أعمالكو الشهدى وحسنت عليكم يبقى استحقوا العذاب اللي ربنا ذكروا من قبل ولا لا لا لا لا لا نتكلمنا أنكم على الله الصغر استحقوا ولا مستحقوش استحقوه ولذلك ثابت عليكم شطرحكم خلاص فذوقوا يبقى استحق إنه أنت تذوقوا بقى اسمع للحثة اللي جاء دي فلنزيدكم إلا عذابك ربنا قال فذوقوا هذوقوا العذاب وهنزيدك عذاب تنفع زيادة، تنفع زيادة. انت عارفت حاجات تعبد عليك كده في القرآن بسيطة كده لكن لا تمر على أهل الكفر في زمان اللي هم المستشرقون المستشرقون دول يبني يعني قاعدين مسكين القرآن والسنة مفاتتين هم كده مواهمش غير كده ليه مش علشان يصدقه ومنه يزدخلين بالنية دي وذلك ربنا يعني الحمد لله طبص على قلوبه لو دخلين بنية والله يفهمه وتعلموا لكانوا أشد الناس الإيمان لكن دخلين بنية إنهم يتصيدوا للقرآن والسنة الأخطاء هيقول لك تعانى بقى وبص حيثتين هل يقول له يقول لك يا مش الآيات دي لما تكلمت عن عذاب الكفة قالت, قالت ايه جزاء الاسم وحام صح يبقى العقاب موافق للايه للعمل مدام العقاب قد للعمل يعني العقوبة على قدر الذنب لو حصل فيه زيادة تبقى زيادة دي ايه ظلم تبقى الزيادة دي ايه تقول لك ظلم يقول لك طب لما ييه وقل فضوك فلن نزيدكم إلا عذابه إيبه هنزودكم عذاب طب الزيادة بتحطوا باب إيه العدل والغضل رحضت قدام مشكلة انت شوف صورة من اكسار الصبر ايه اول جزء عامة والقابل تعبّي على الناس كده وخلاص بس خلاص قراءة وتجري كده لكن معدول ما تجريش يقول لك الجزاء العقاب مواقق العمل يعني على قد العمل تمح الزيادة عليه ده السواد يعني واحد يتقاد ان هيقف لحد ما يموت يأخذ كل يوم خمس جلدات ينفع تجي في يوم تزودهم وتخليهم سكة هذا السؤال للفرح هذا السؤال للفرح هذا السؤال للفرح لا قد بالله معلش أنا أمثل على العلاق لأنه مستحب ده ها. ثبتت عليه عقوبة العقوبة دي كل يوم مع عقوبة أهل الكفر كل يوم كل يوم خمس جلبات يبقى حاليهم ستة وادي في يوم وقت متدينه صوت زيادة وقول له قديدي ات... بزودك في العزاب وقت قال اللي انت عملته ما انت حكمت اللي خلاص عقفته دي على قدر ايه على قدر عمل فدي فلن نزيدكم إلا عذاب دي الزيادة دي معناه فقال دعا العلم لو فهم هؤلاء ما وضعوا هذه الشبهة ولا هذا الاعتراض ليه يا اخي الظلم الظلم, الظلم. الزيادة في الكم اللي انت بتسحق خمسة أخليهم لك إيه؟ ستة هل؟ زي ما قلنا خمس جلدات يبقوا ستة كل واحد من هو مئة جلد مئة واحد بقيت إيه؟ بقيت ظالم فلذوق يبقى ظلم لكن تعالى هو العقاب ده هياخد كل إيه؟ كل إيه؟ كل يوم تشكينا لإيه؟ خلاص لأ؟ أبدا فكل يوم اللي بيحصل النهارده حصل بكره حصل بعده زي خمس جلدة النهارده خمس جلدات بكره خمس جلدات بعده معيار معيار اللي ما هو كل يوم النهارده خامس أنا قلت واحد حد ما يموت كل يوم خمس جلدات ابقى ظالم لو خليتم لكن كل يوم بيعتبر ايه ده بيعتبر زياده عن اليوم اللي قبله يعني امبارح خد خمش. المرأة لقد خمسة بواحد كامل عصر بقلة هي قد خمسة بواحد كامل خمستعشر كل يوم دي اسمها ايه دي هي ده نحياء هو ده فلن نزيدكم إلا حاجكم أعبرون ليه مش هدى هو ثابت ثابت كل يوم ثابت ثابت كل يوم لكن مش هيبطل اه دي اسمه ايه بقى اسمه ايه سمع زيادة اسمه زيادة اسمه زيادة بس فهذه الزيادة ليست ظالمة الظلực اننا، الخمسة خليهم ايه الشت لكن انا قلت كل يوم هديله خمسة ربنا شمعه الله تعالى حدد كل يوم لكل واحد في أهل الله قدر من العذاب مش هياخد أفتر منه بس القدر ده وقع عليه كل يوم فكل يوم بيحد عليه ده اسمه ايه اسم ايه اسم زيادة حبيب في العذاب اسم زيادة في العذاب. مش كده ليه اسم زيادة في العذاب حد على الأقل يعقب يبقى ظلم الظلم ده شيء مقرر خلاص أهلي فذوقوا فلن نزيدكم إلا إيه إلا عذابا قال تعالى بقى من عادة القرآن الكريم يعني إنه لا يأتي بوجه واحد يعني لا سود على طول ولا بيض على طول لا لا يأتي بوجه واحد زي ما بيبقى فيه ترهيب القرآن يجيب ترهيب جاي ما بقى فيه اللي خوف ففي اللي أمن وهكذا فهمت؟ إلى أن في القرآن الكريم لا يأتي بوجه واحد، إنما دائما يجمع بين الوجهين. إذا جاء بترهيب يعقمه ترغيب، وإذا جاء بترغيب يعقمه بترهيب. لماذا قال أن النفوس البشرية لا تأتي إلا بهذا؟ إلا بهذا ولذلك دي نصيحة بقولها لك هذا أسلوب تربوي يتبعون أماء الطربية والمفروض الآباء والأمهات يتبعون في البيوت يتبعون في البيوت فإبنك في البيت قد لا تحدد هو يأتي لأحد الوجهي لكن لازم يقول هل يقول إيه؟ هل يقولش عن يا دوت يا يترهيب فلا يصبح ولا يستقيم أن تستخدم معه وجها الوحيدة تقول له ذات عشان لو ما بيأتيش هأطم رئابتك وهديك بالجاذبة وتروح شايبه على كده خلاص وذلك لما مرة أحد الأبناء بيقول لي أهابويا ده ما هواش فرع غير فأطم الرئابة الضضب بالجاذبة مش فرع غير كده بس يعيش بها حاول كده يا عمي طب ما لازمة فيه وجه التالي طب, طب لو صيطوا مولودك استحتا له ايه يعني شفت ليه لو نجح ما تقول له يا اخ لو نجح هجيب لك كذا هعمل لك كذا ففي من النفوس ما لا يأتي بالفرغيث يعني تقول لي لابنك لو نجحت هجيب لك عادله مش عايز مش حابب اكتر يوم دي يقوم يخوفه لما يجيب اللي بعديه ولو صيط ففيش خروج وهقب فيك كذا وهقب فيك كذا وهقب فيك كذا في يمكن ديلي فيك ليه فإيه لم يصلح معه بالطرهيد جاء بالإيه بالطرهيد وفي ناس العقص يقول لك هارزعت علقة يقول لك علقة ولا حد يموت المسكين طب لما ديه تقول له لو لجعت هجيب لك عجلة يقول لك يقول لك إيه جاء لك تعالى فالله الان آه. في كده وفي كده ده اسلوب طربه فلا بد اللي تحط لين القسين دول وهو رأى أكيد لازم يطمع يا في قوس الترغيب يا هيخاف من قوس ده في الترغيب لا فربي اللي بيتعامل معنا اللي قال ألا يعلم من خلق تعامل معك بهذا أتاك بما يرهبك يخوفك وأتاك بما يهته يرهبك عشان الناس اللي تقول لك يا عم مش, مش مش مش مشكله حر عين وبتاع مش عارف ايه لكن هيبقى عنده مشكلة ان في جهنم وعذاب وفي واحد قد يرد الطعف على العذاب خالص وكل طاعه في الجنة وما فيه خلق فلازم الاثنين، لازم هذا التوازن الترغيب والترهيب اللي زال رب الله قال حتى عمي بقى يدعوننا رغبا وإيه ورهبا لازم ده، فاحنا شفنا صورة الترهيب بقى اللي بعد البعثة يبقى في أهل قف ودي مصبتهم اللي شفناها رب منهم، فلا يرهابك من أن تكون كافرة مكذبة مع عرصان الله لكن القرآن من النساشة يجيب لك كمان اللي يبقى ان ايه اللي, اللي يضغبك فجاء قول الله تعالى ان للمتقين مفارسه فديك شوفت للكافرين شوف بقى للمتقين واختر لنافسك بقى يا عم خلاص متقين جمع تاقو والتقوى طبعا انتم عارفين ويمكن عشرات على بلد ان فيما عرفها تعريفات خاصة زي سيدنا الإمام علي لما سئل عن التقوى قال هيا من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم ليه؟ اليوم الرحيل في لآخر هذه التعريفات أجمع تعريف له ان التقوى لغض المشتق من الوقاية والتقي هو الذي يقض الوقاية لنفسه من عذاب الله شوف هتعمل ايه بقى؟ يبقى عشان تبقى تاقي؟ لابد انك تقي نفسك ايه؟ عذاب الله شوف ايه انت بتاقي نفسك عذاب اللباب ايه؟ بالخوف منهم والعبد بقتلوا نفس الكلام ايه اللي سيدنا علي مش كلا يقول ليه؟ اقتناب محارمه اقتناب مواهيد التجاب بأوامه مش هتوصل لبدا لما تأخوى معناها أنك تأخذ الوقاء نفسك من عذاب الله بصحة العقيدة وصحة العمل لابد أن يكون عندك صحة اعتقاد وصحة, وصحة عمل والعمل لما يكون صحيحا إلا إذا وافق الكتاب والسن صحة الاعتقاد وصحة العمل الرب ولا فمن كان يرجو لقاء ربك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه طحا ولا ولد كلمة الطاقة اللي بقولها العلم كلمة جامعة لخايف كل أون خايف فعينما أقول لك اتق الله فكأنني أمرتك بالخير كله يعني وش لك افعل كل ما يرضي وتكلم كل ما يغضبه وغير ما ينصح بيه المسلم أخبش اللي يقول له اتق الله يقول لك ليه ليه ليه يا <تصفيق> الله ايه؟ يا عم قالها الله النبي يا أيها النبي اتقي الله وعمر وضع لها قاعدة جميلة والله يأتي زمان زبان إني لما استوقفت المرأة وقالت له يا عمر كنت عدما ثم أصبحت عمر كنت حاجة بعدين وديتك عمر بقيت عمر فكنت عمي رن حاجة كده لش كانت كوت طفل كده ثم أصبحت عمر ربنا من عليك بقيت وعجل. ثم أصبحت أميرا للمؤمنين فشو ما عايز تقول له فضل رب بلا من عدم لامير المؤمنين فاتق الله عمر فبكى اللي حاوليت بقى مش أطلع المنبر اقول الحس اتق الله يا حسن ده اليوم هخش السجن اقلوب ميتك شافت وطلع أقول, أقول ابن الكلب انا بقول لك الله في انا قلتها غلط مره كده تقول له انت بتكلم المولى اتقي الله المولى عم علي فاكرين تلقى عم علي اللي كان في السعوديه ده اه والله قال دخلت المعتقل ثلاثة وتسعين وقعت بقى اخرج وادخل وادخل انتعفين الحكاية صبع لدخلت ثلاثة وتسعين لديت عم ده موجود من اثنين وتسعين اللي بطلب الرحمة الحصني الله لا يرحمه ولا يرحمه من اثنين وتسعين فعم علي ده في الشهداء رجل بيسمع قلنات الازال بتاعت الروايح كده اثنين وتسعين لرحم اعتمر فيها المتعوس اللي كان بيحكمنا من عرب نجيبنا من الفلوس اللي بيشراقها فعاما عليها في الكعبة وجد جلبا مين دا قالو دا حصة بيعمل عمرة فقال لك يعني دا مقام بترق فيه القلوب أما أم, أم وجوك المتين لله فرح قاس ولا ريس يعني أما أنا لك أن تحكم بشرع الله وأنت تفرض عن الشباب المسلمين السجون والمؤدخلات وتتقي الله مأسف بردول انا زي ما قلت اخوان انا قلت لكم المصيرين عندهم عادة ان المرؤية السعودية ويقول لازم يجيبوا معاهم ايه حاجة في ايدهم كده هدايا سبحيتين ومصليتين وبتاع عوزني برض ما حابش يجعب السعودية فاضي جاب عم عالي معا وروابعا ترامع عم عالي بالسجن والله ازبال عشاني الكلمة دين راشياء قال له الله ترامى في السجن قالت اتقيل ثلاثة تسعين خلقت اربعة تسعين سنة رجعت المعتقل الالفين وستة خلقت اعادت من الفين وستة لالفين وثمانية سنتين متوالدين ودوني فيهم سنة اللي هي سنة من الفين وسبعة لالفين وثمانية سنة مهور. رحت لقيت عم علي منات لسه مخلقش والله من 92 ل 2008 عشان قال له ايه عشان قال له اتقي الله, الله يحرق مطرح بواعث اللي بيطلبوا الرحمة الرحمه اللي بقى يقول لك افتح لنا ولاد الرئيس يلبوا ولا طلب وبقولها بملئ فيه واللي زعلان يضرب ضربه في عشان قال له اتقي الله من 92 ل 2008 عم دي بالسجن وبقىت عينه بقى يقوله عينه وانا فاكر والله خالد مش من السجن اقعده بقى يقوله عينه عشان قال له اتقي الله ولما جه غلط قعد معاه قال له كده قال له احنا عارفين انك ما عملتش حاجه بس أنا بقول لك اهو طول ما غير مش انت مش هتبقى يقول لك عمل عمله اسود زي وجهه اللي بقى عيكب قال حتى الآن يا راجل لا يريد أن يتوب إلى الله طبق الشقال أنا أخطأ سامحوني يا أنا لا لا لا كبر كبري والعمطار حتى الآن تقول الله عشان اتقي الله اللي هي خير ما ينصح بها المرء أخار كلمة يا ناعي الخير اتقي الله فأمر على لها قانون المرأة رأى فأعملت له بكى ان كان عمرو وصف قلبه بخضن ربنا لكن دول وزي ما كان من ضمن الطراف اللي احنا سمعناها يعني موضوع النكت والطراف دي احنا حبايب لكن في طراف مؤثرة وانت الشعب الشعب المصري اشار يمكن قلت لاخوانك طرفه في واحد قالها من ضمن الطراف العجباني يا ابو ما انا ما بحبش كده ده كده عجباني اهو فاني اتصدع كاني حس كاني حسن عاد مع رضيف واحدين بيقول له ها رضيف أنا ولا جمال عبد الناصر قال له جمال مين انت رئيس عبد الناصر ده كان جعجاء وبيتكلم وخلاص وعفق ايه وعلى ذلك كان بيخاف ومط رأسه كده لدروسه وبتاع مش عفق ايه قال له طهر رضيف أنا ولا الشدات قال له الشدات مين رئيس انت طبع السبب ده يعني كان يخاف من الامريكان ومجمد لهم يقول حساب شاف ايه وايه وانا قال له نظيف أنا أرد عمر بن الخطاب قال له ام تأي قال له ازاي هنظيف قال له عمر بن الخطاب كان بيخاف من ربنا وانت ما بتخافش من حد بحقيقة قال تأخف والله حقيقة هذا كان بك الحفص بن ربنا بنا ولا بيخاف له والله إلا كان بيخاف من لو كان بيخاف ما سرق شعبا وما فرفله وما بعض رفين ده لو كان بيخاف عمر يبكي لما يسمع اتقى الله يبكي لكن الأمثال هذا الحق لما يسمعه اتقى الله يبقى مصير اللي بيقولها ايه السجن السجن اللي يسأل الآخرين لنا على عشان اتقى الله سال مش يتقى الله عم علي من هين لألفين وثماني في السلق عشان اتقل الله فلو عندهم ضرر الدين يهتزوا له يأت والذلك بطالة عمر مش قالوا حصوا السلق دي بالسلق ازاي تقول العمر اتقل الله لا ده كل الولا احد الصحابة قال لها ارثقي بأمين المؤمنين ارثقي بس عشان بي ايه بيأت ارثقي بأمين المؤمنين عمر يهضر قال داعي فوالله لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها لو بطلت الرعية تقولي الأمير هاتفق الله ما فينا خير ولو بطل هو يسمعها ما بقىش فيه خير دي خير ما ينصح المسلم به المسلم هي اتفق الله نتبقى من المتقين وشو بقى أجل المتقين عند الله يبقى لذي كلمة ما قلت جامعة للخلق أحذر وقال الله فعل كل ما يرضي الله وإنه كل ما يخبره المتقين دي بقى إن للمتقين المفاجأ إيه مفاجأ لها أهل اللغة قالوا يا طرف هي مصدر ولا اسم مكان طيب لو كانت مصدر يبقى معناها إيه؟ ولو كانت اسم مكان يبقى معناها إيه؟ عايز تعرف إبعا شاء الله أشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقف كلام بس الله يضالي سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله لا إله إلا أن لا أستغفر إليك اللهم يقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وارد رفق بعد الصنة